لآن, لآن القرآن أ م و س و ل ه النابلسي ا خجيم هل إلا أن بغتة وهم للعلوم الاسلاميه ب ع م ع د و إ ل ا ا ل م ت ق ي ن ي ا ع ب ا د ل ا خوف ع ل ي ك م ا ل ي و م و ل ا أ ن ت م ت ح ز ن ي ه اسماء ي ن ن الله م ن أ ا ل ح ب و ن 「よっしゃあないでくださいね」 「今日は ه م فيه م いこと س و う」 ونادوا موسوعه النابلسي ا لقد للعلوم ك الاسلاميه ب ل موسوعه ي النابلسي و ج ه م و ر للعلوم إن كان م ن فأنا ا ل ا ب د ي ن س ب رب ح ا ا ن ل س م ا و والأرض ا العرش ت رب م ا ي ص ف و ن َ ذ َ ر ُ ه ُ م ْ يخوضوا َُُ ويلعبوا َ حتى َّ يلاقوا َُ يومهم َْ الذي َِّ ي ُ ع َ د ُ و ن َ وهو ََُ الذي َِّ في ِ السماء ََّ اله َُ وفي َِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ إ اله َ ا ُ وهو ََُ الحكيم َُِْ العليم َُِْ وتبارك الذي له م ل ك ا ل س م ا و ا ع ه النابلسي وعنده ه ترجعون و للعلوم ا ي م ك ن ن دونه الاسلاميه ش ف ع ة ن د ب اسماء ل ح ق و ي الله ن الحسنى ه م الله فأنا ف ي ك و ن و ق ي ل ه ا رب إ ن ه ا قوم ل ا ي ؤ م ن ن و فاصفح ع ن ه م و ق ل س ل ا م فسوف ي ع ل م و ن